قوله تعالى والسماء ذات البروج البروج جمع برج واختلف في المعنى المراد به هنا هل هي المنازل أو الكواكب أو قصور في السماء عليها حراسها وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك في سورة الحجر عند الكلام على قول الله جل وعلا ولقد جعلنا في السماء بروجا وفي سورة الفرقان عند قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وقال إن أصل هذه المادة من الظهور ومنه تبرج المرأة وساق بيان المعنى المقصود من بروج السماء وعدد المنازل المذكورة وبمناسبة ارتباط الصور بعضها ببعض فإن بعض المفسرين يقول لما ذكر مآل الفريقين وتطاير الصحف في السورة الأولى ذكر هنا عملا من أشد أعمال الكفار مع المؤمنين في قصة الأخدود والذي يظهر أقوى من هذا هو والله تعالى أعلم أنه لما ذكر سابقا انفطار السماء وتناثر النجوم وانشقاق السماء وإذنها لربها وحق لها ذلك جاء هنا بيان كنه هذه السماء أنها عظيمة البنيه بأبراجها الضخمه أو بروجها الكبيرة فهي مع ذلك تأذن لربها وتطيع وتنشق لهول ذلك اليوم وتنفطر فاولى بك أيها الإنسان والله تعالى أعلم قوله تعالى واليوم الموعود هو يوم القيامة بإجماع المفسرين وقد كانوا يوعدون به في الدنيا فهو اليوم الموعود به كل من الفريقين كما قال الله جل وعلا في حق المؤمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وكما قال في حق الكفار فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وسيعترفون بذلك عند البعث حينما يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فاليوم الموعود هو يوم القيامة الموعود به لمجازات كلا الفريقين على أعمالهم قوله تعالى وشاهد ومشهود لم يصرح هنا من الشاهد وما المشهود وقد ذكر الشاهد في القرآن بمعنى الحاضر كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وقوله عالم الغيب والشهادة وذكر المشهود بمعنى المشاهد باسم المفعول كقوله ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فالشاهد والمشهود قد يكونان من المشاهدة وذكر الشاهد من الشهادة والمشهود من المشهود به أو عليه كما في قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فشهيد الأولى أي شهيد على الأمة التي بعثت فيها وشهيد الثانية أي شاهد على الرسل في أممهم ومن هنا اختلفت أقوال المفسرين إلى ما يقرب من عشرين قولا قال ابن جرير ما ملخصه الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة أو يوم النح وعزاه لعلي وأبي هريرة رضي الله عنهما والشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامه وعزاه لابن عباس والحسن بن علي والشاهد الانسان والمشهود يوم القيامه وعزاه لمجاهد واكرمه والشاهد هو الله سبحانه وتعالى والمشهود هو يوم القيامه وعزاه لابن عباس ثم قال والصواب عندي أنه صالح لكل ما يقال له مشاهد ويقال له مشهود فلم يفصل ما إذا كان بمعنى الحضور أو الشهادة ومثله القرطبي وابن كثير وقد فصل أبو حيان على ما قدمنا فقال إن كان بمعنى الحضور فالشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة ولما ذكر اليوم الموعود ناسب أن يذكر كل من يشهد في ذلك اليوم ومن يشهد عليه وذكر نحو من عشرين قولا وقال كل له متمسك والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من باب الشهادة لأنه ذكر اليوم الموعود وهو يكفي عن اليوم المشهود بل إنه يحتاج إلى من يشهد فيه وتقام الشهادة على ما سيعرض فيه لإقامة الحجة على الخلق لإثبات الحق وقد جاء في القرآن تعداد الشهود في ذلك اليوم مما يتناسب مع العرض والحساب ومجمل ذلك أنها تكون خاصة وعامه واعم من العام. فمن الخاصه شهاده الجوارح على الانسان كما في قوله تعالى حتى اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقوله جل وعلا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون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 وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ثم رد الله عليهم زعمهم ذلك بقوله جل وعلا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين قال المؤلف اثابه الله وتقدم للشيخ رحمه الله بيان شهادة الأعضاء في سورة ياسين وفي سورة النساء عند قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا وبيان شهادة الملائكة وهم الحفظة كما في قوله تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقوله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ثم شهادة الرسل كل رسول على أمته كما في قوله عن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فهذا وإن كان في الحياة فسيؤديها يوم القيامة وكقوله في عموم الأمم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ومنها شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل كما في قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ومنها شهادة هذه الأمة على سائر الأمم كما في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ومنها شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة لقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا ومنها شهادة الله تعالى على الجميع وهذا هو ما يتناسب مع ذكر اليوم الموعود وما يكون فيه من الجزاء والحساب على الأعمال ومجازات الخلائق عليها أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولعله يتيسر لنا لقاء قريب بإذن الله